ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لك أفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات نعيب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما إليهم من ربهم لا أكلوا من فوقهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمم قتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون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 لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا وأرسلنا